بسم الله الرحمن الرحيم. اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة وهم في غفلة معرضون. ما يأتهم من ذكر من ربهم محدثا إلا استمعوه وهم يلعبون. لا هي تان قلوبهم وأسر النج والذين ظلموا هل هذا إلا بشر مثلكم أفتات السحرة وأنتم تبصرون قال ربي يعلم, قال ربي يعلم القول في السماء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 قرية أهلكناها أفهم يؤمنون وما أرسلنا قبلك إلا رجال وما قبلك إلا رجالا نوحي إليهم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 واهلاكن المسرفين لقد انزلنا اليكم كتابا فيه ذكركم افلا تعقلون وكم قصمنا من قريه كانت ظالمه وانشانا بعدها وَأَنشَأْنَا بَعْدَهَا قَوْمًا آخَرِينَ فَلَمَّا أَحَسُّوا بَأْسَنَا إِذَا هُمْ مِنْهَا يَرْكُضُونَ لَا تَرْكُضُوا وَارْجِعُوا إِلَى مَا أُتْرِفْتُمْ فِيهِ وَمَسَاكِنِكُمْ لَعَلَّكُمْ تُسْأَلُونَ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 لو اردنا ان نتخذ له من لاتخذناه من لدنا ان كنا فاعلين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 فذلك نجزيه جهنم كذلك نجزي الظالمين اولم ير الذين كفروا أن السماوات والأرض كانتا رتقا ففتقناهما فَفَتَقْنَا هُما وَجَعَلْنَا مِنَ الْمَاءِ كُلَّ شَيْءٍ حي أَفَلَا يؤمنون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 وَهُمْ عَن آيَاتِهَا مُعْرِضُونَ وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ وَالشَّمْسَ وَالْقَمَرَ كُلٌّ فِي فَلَكِ يَسْبَحُونَ وما جعلنا لبشر من قبلك الخلد افان متفهم الخالد كل نفس ذائقه الموت كل نفس ونبلوكم بالشر والخير فتنا ونبلوك وإلينا ترجعون وإذا رأك الذين كفروا إن يتخذونك إلها هزوا أَهَذَا الَّذِي يَذْكُرُ آلِهَتَكُمْ وَهُمْ بِذِكْرِ الرَّحْمَنِ هُمْ كَافِرُونَ خُلِقَ الْإِنسَانُ مِنْ عَجَلُ سَأُرِيكُمْ آيَاتِي فَلَا تَسْتَعْجِلُونَ وَيَقُولُونَ مَتَى هَذَا الْوَعْدُ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ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 أَفَهُمُ الْغَالِبُونَ قل إِنَّمَا أُنذِرُكُمْ بالوحي وَلَا يَسْمَعُ الصم الدُّعَاءَ إِذَا مَا ينذرون. ولئن مستهم نفحة من عذاب ربك لا يا ويلنا لا يا وإيلنا لا كنا ظالمين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 الذين يخشون ربهم بالغيب وهم من الساعة مشفقون وهذا ذكر مبارك انزلناه أفأنتم له منكرون ولقد اتينا إبراهيم رشده من قبل وكنا, وكنا به عالمين إذ قال لأبيه وقومه ما هذه التماثيل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 126. هل جئتنا بالحق أم أنت من اللاعبين قال بل ربكم رب السماوات والأرض الذي فطرهن وأنا على وَتَاللهِ لَكِيدَنَّ أَصْنَامَكِ بَعْدَ أَن تُوَلُّوا مُدْبِرِينَ فَجَعَلَهُمْ جُثَاذًا إِلَّا كَبِيرًا لَّهُمْ لَعَلَّهُمْ لَعَلَّهُمْ إِلَيْهِ يَرْجِعُونَ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 قالوا أأنت فعلت هذا بآلهتنا يا إبراهيم قال بل فعله كبيرهم هذا فاسألوهم إن كانوا ينطقون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 قلنا يا نار كوني بردا وسلاما على ابراهيم وارادوا به كيدا فجعلناهم الاخسرين ونجيناه ولوطا إلى الأرض التي باركنا فيها للعالمين ووهبنا له إسحاق ويعقوب نافلة وكلا جعلنا صالحين وجعلناهم أئمّتين يهدون بأمرنا وأوحينا إليهم فعل الخيرات وَإِقَامَ الصلاة وَإِقَامَ الصلاة وإيتاء الزكاة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 وَدَاوُدَ وسليمان إِذْ يحكمان في الْحَرْثِ إِذْ نفشت فيه غنم القوم وكنا لحكمهم شاهدين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 وعلمناه صنعه لبوس لكم لتحصنكم من باسكم فهل انتم شاكرون ولسليمان الريح عاصفه تجري بأمره الى الارض التي باركنا فيها وكنا بكل شيء عالمين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 فاستجبنا له فكشفنا ما به من ضر وآتيناه أهله ومثلهم معهم رحمة من عندنا رحمةً من عندنا وذكرى للعابدين وإسماعيل وإدريس وذلكف لكل من الصابرين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 سبحانك, سبحانك إني كنت من الظالمين فاستجبنا له ونجيناه من مِنَ وكذلك ننجي المؤمنين وزكريا إذ نادى ربه رب لا تذرني فردا رب لا تذرني فردا ربي لا تذرني فردا وانت خير الوارثين فاستجبنا له ووهبنا له يحيى واصلحنا له زوجه انهم كانوا يسارعون في الخيرات يسارعون في الخيرات ويدعون رغبا ورهبا كانوا لنا خاشعين، والتي أحسنت فرجها فنفخنا فيها من روحنا وجعلناها وجعلناها وذنها آية للعالمين.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 وَمَا تَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ حَصَبُ جَهَنَّمَ أَن لَهَا وَارِدٌ لَوْ كَانَ هَؤُلَاءِ أَلِهَاتٍ مَا وَارَدُوهَا وَكُلُّهُمْ فِيهَا خَالِدُونَ لَهُمْ فِيهَا زَفِينٌ لهم فيها زفير، لهم فيها زفير، وهم فيها لا يسمعون. اللهم اجن من إن الذين سبقت لهم من الحسناء أولئك عنها مبعدون. لا يسمعون. 117. لا يسمعون حسيسها وهم ما اشتهت أنفسهم خالدون لا يحزنهم الفزع الأكبر وتتلقاهم الملائكة هذا يومكم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 نا كنا فاعلين ان الذين سبقت لهم من الحسن اولائك عنها مبعدون عنها مبعدون لا يسمعون حسيسها لا يسمعون حسيسها، لا يسمعون حسيسها، وهم في مشتات أنفسهم خالدون، لا يحزنهم الفزع، لا يحزنهم الفزع الأكبر. وتتلقاهم الملائكة هذا يومكم, هذا يومكم الذي كنتم توعدون يوم نطوي السماء كطيس جل للكتب كطيس يجلي للكتب كما بدأنا كما بدأنا أول خلق نعيده وعدا علينا. وعدا علينا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 وَإِنْ أَدْرِ لَأَقْرِيبٌ أَمْ بَعِيدٌ مَّا تُوعَدُونَ إِنَّهُ يَعْلَمُ الْجَهْرَ مِنَ الْقَوْلِ وَيَعْلَمُ مَا تَكْتُمُونَ وَإِنْ أَدْرِ لَعَنَهُ فِتْنَةٌ لَكُمْ وَمَتَاعٌ إِلَى حِينٍ قال رب احكم بالحق وربنا الرحمن المستعان على ما تصيفون